9- استمع وضع الكلمة التي تسمعها في الفراغ المناسب لا شك أن الحساب ليس سهلاً خاصة مع الأرقام الكبيرة وقد كانت العمليات الحسابية التي تتكون من الجمع والطرح والضرب والتقسيم تحتاج إلى وقت طويل لكن بعد أن اخترع باسكال الآلة الحاسبة يبدو أن العمليات الحسابية قد أصبحت بسيطة إضافة إلى أن الآلة الحسابية قد سهلت حياة الإنسان كثيراً فهي تعطي نتائج سريعة ودقيقة